بوك تو بينكو لك خمسة عشر خمسة عشر بايسي ارميستو برودوكتي الثمار والمواد الغذائية الثمار والمواد الغذائية أش براشكي معي حبه فراوله معي حبه فراوله اش توري كيوي اير معي حبه كيوي وشمامه معي توري اپلسينا اير برتقاله وحبه جريب فروت معي برتقاله وحبه معي تفاحه وحبه مانجو معي مانغو. بانانا اير معي موزة وحبة أناناس معي موزة وحبة أناناس أش دراو فايسيو سالوتاس أنا أعمل سلطة فاكهة أنا أعمل, فاكهة أنا, أعمل فاكهة أنا آكل قطعة توست Ana ekul qita'at toast. Ash walgu skrudinta duana Susviesto viesto. Ana akl qita'at toast ma' zibda. Ana akl qita'at toast ma' zibda. Ash walgu skrudinta duana sus viesto ir uogiena. Ana akl qita'at toast ma' أنا أأكل قطع التوست مع زبدة ومربع أش بالغو سمشتني أنا أكل سندويتش أنا أأكل سندويتش أش بالغو سمشتني سمارغارينو أنا أكل سندويتش بالمارغارين ساندويتش بالمرجرين اش بالغو سُموشتيني سمارغارينو إير بوميدورو أنا آكل ساندويتش بالمرجرين والطماطم أنا آكل ساندويتش بالمرجرين والطماطم مومس نحتاج إلى خبز وأرز Nahtėž į la o aruz. Mums reikia žuvies ir bifštėksų. Nahtėžu ila samak va steik. Nahtėž samak va Mums reikia picos ir špagėčių. Nahtėžu ila pizza wa makaronat spageti. Nahitaj ila pizza wa makarona spaghetti. Ku mums da reikia? Mada nahtaju ziyadatan ala velik. Mada nahtaj ziyada an Mums reikia morku ir pomidorus sribai. Nahtaj ila jazar wa tamatin Nachtež įležis ar votamat li Kur yra prekybos centras? Eina supermarket. Eina supermarket. Prašoma paspausti vlasdu.d, kad pamatytumėte knygas ir pasisiųite naujausia versiją.